فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريح وَلَا يَخلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُ مِن آتَيتُمُونَّ شَيئًا إِا أَ يَخفَ إاأَن يَخفَ أَل يُقمَا خدودَ اللهَّ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 فَطَلِّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ يَنْكِحَ زَوْجًا وَيِرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ